ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وَجادَلوا بِالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقّت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار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 اذا انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يوم اد فان قد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.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 فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرت به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير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 يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّنَاقُ يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسابت لا ظلم اليوم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 والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم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 114. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب 115. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قَالُ قُتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ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 وقال موسى إني عُدَّ بربِّي وربكم من كل متكبِّر من كل متكبِّر لا يؤمن بَيْوَمِ الحِسَابِ وقال رجل مؤمن من آل فيدعونا يكتم إيمانه اتقتلون رجلا اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنَّكُمْ صَادِقُونَ يُصِيبُكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاء انا قال في دعونا ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد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 وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ اتَّنَادُ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادُ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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبلا جبار وقال في العون يا هامان بن لي صرح لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأقل عائلة إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تبابا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 من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فَأُلَائِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فيها يُرْزَقُونَ فيها بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْمِي مَالِ أَدْعُو كُمْ إلَى النَّجَاتِ وَتَدْعُونِ إلَى النَّارِ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 dan al-Musrifin, hukum ashabul NAR. Fase tedakun, ma akuunul kum, waufawiz amliin Allah. Inna Allah فوقاه الله سيئات ما مكرون وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحا في النار فيقول الضعفاء فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعات. 126. فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار 127. قال الذين استكبروا إنا كل فيها 128. إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنات جهنم مدعوا ربكم أدعوا ربكم يخفف عننا يوما من العذاب قالوا أ ولم تكوا تأتيكم رسولكم بالبينات قالوا بلام قالوا فدعوا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 قُل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله مما لم يجا ان يبينات من ربي وامرْت ان اسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه 129. ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلاً 124. ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون 125. هو الذي يحيي ويميت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 وخسرهنالك المبطلون اللهم الذي جعل لكم الأنعام لتركب منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تكررون أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 وحق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كن به مشتكين فلم يك يدفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا